وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يستخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وتبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا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 فَقُلْ لَمْ يُسْرِفْ وَلَمْ يَقْتُرْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا